موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين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 وما كانوا متصرمين، وقوما نوحين قبل إنهم كانوا إنهم كانوا قوم فاسقين، والسماء بنيناها بأيديه وإننا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون.